ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محرما ما زال حديثنا موصولا في كتاب العقيدة الميسرة وما زلنا نتحدث حول قضية الألوهية الإيمان بألوهية الله عز وجل وذكرنا أن الألوهية معناها العبودية وأن ألها بمعنى عبد فالمألوه هو المعبود وهو الله تبارك وتعالى هو وحده المستحق لأن يعبد سبحانه وبحمده وذكرنا الأدلة على وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وَاَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَذَكَرْنَا أَنَّ هَذِهِ هِيَ رِسَالَةُ الرُّسُلِ أَجْمَعِينَ إِلَى أَقْوَامِهِمْ الرِّسَالَةُ الَّتِي جَاءُوا بِهَا جَمِيعًا أَنَّ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَنِ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ثُمَّ ذكرنا أن للعبادة أنواعا ومنها العبادات القلبية والعبادات القولية والعبادات البدنية والعبادات المالية كل هذا داخل تحت مسمى العبادة وتحدثنا عن بعض العبادات الإيه القلبية. تحدثنا عن بعض العبادات القلبية وذكرنا شيئا يسيرا عن الخوف والرجاء والمحبة والتوكل على الله عز وجل ومن هذه العبادات التي ذكرها المؤلف حفظه الله تعالى قال العبادات القولية دي أنواع العبادات التي يجب ألا تصرف لغير الله عز وجل فإذا صرف شيء منها لغير الله تعالى كان ذلك شركا شركا أكبر شركا أكبر مخرجا من الملة والعياذ بالله فهي اسمها عبادات عبادات لا يتعبد بها إلا لله وحده فإذا صرفت لغير الله فكأن الإنسان يعبد غير الله عز وجل والعبادة لا يشترط فيها أن تكون عبادة مكونة من ركوع وسجود وصلاة وما إلى ذلك ليس شرطا والنبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ على عدي بن حاتم قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم عدي بن حاتم قال يا رسول الله ما عبدناهم الأحبار والرهبان دول إحنا ما اتخذناهم شيئه آلهة ولم نصل لهم وما إلى ذلك قال ألم يحل لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتمهم؟ قال بلا قال فتلك إيه عبادتهم أو فتلك عبادتكم إياهم يبقى العبادة هنا بمعنى الطاعة والاتباع إذن فليس شرطا أن تكون العبادة إيه ركوعا أو سجودا العبادات كما قلنا عبادات قلبية وقولية وبدنية ومالية ذكرنا العبادات القلبية وتكلمنا فيها وإن كانت أعمال القلوب زي ما قلنا المرة اللي فاتت محتاجة إلى أن تفرد بلقاءات خاصة بها وحدها ولقاءات مطولة ودروس تربوية في ترقيق القلوب وتنقية القلوب لأن هي الإشكالية كلها في القلب الإشكالية كلها في القلب فساد القلب فساد لكل شيء وبالمقابل إذا صلح صلح الجسد كله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادات القولية كالدعاء قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا والاستعاذة قال تعالى قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس والاستغاثة قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم دي كلها عبادات اسمها عبادات يا أخوانا قولي يعني الإنسان يتلفظ بها ينطقها بلسانه دعاء استعاذة استغاثة الدعاء أو قبل الدعاء نقول أن, إن أعظم العبادات القولية على الإطلاق هي إيه لا أعظم العبادات القولية قبل الدعاء هي شهادة أن لا إله إلا الله اللي هو لا بد أن يتلفظ بها الإنسان عشان إذا تلفظ بها أنا سأخذ بظاهر أمره وما ليش دعوة بإيه بباطنه قد يكون قالها تعوذا لكن دي مش قصتي أنا المهم عندي إن هو إيه أنه قال لا إله إلا الله قالها بلسانه نطقها بقلبه لشان كده أسامى رضي الله عنه لما قتل الرجل قبل ما يقتل قال لا إله إلا الله ثم قتله رضي الله عنه فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم تغيظا شديدا وغضب غضبا شديدا وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ما زال يعيد قال رسول الله إنما قالها تعوزا من القتل ده بس عشان يحمي نفسه قال هل شققت عن قلبي مش كنت بقى بالمرة دخلت جوه وعرفت اللي موجود جوه إيه لا يعلم ما في البواطن إلا الله عز وجل علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يبقى أول شيء نطق بالشهادتين ونطق بالشهادتين يا إخواني ليس مجرد قول تقوله بلسانك بل لا بد أن تعتقده بقلبك وإحنا ليه ذكرنا المسألة دية مع أنه لم يذكرها هنا المؤلف وقال الدعاء مباشرة من العبادات القولية بنذكرها علشان نقول أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل الإيمان اعتقاد وقول وعمل دي ثلاث أجزاء لا ينفصل جزء منها عن الآخر لأن البعض بيقول إن الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان وإن العمل من لوازم الإيمان ويقبأ المرجاء يسودوها ويقول لك الإيمان هو التصديق بالقلب فقط التصديق بالقلب فقط حتى لو ما قلتش حاجة ولا عملت حاجة وبالتالي يبقى أكفر الكفرة مؤمن بالنسبة لهم ليه؟ لأنه في قلبه في قرارة قلبه معترف إني في ربنا خلاص سيبوبي يقول اللي هو عايزه حتى لو قال أنا ربكم والأعلى مش مشكلة وعلى شان كده بقى نشأت بقى بلاو سودة بقى من الناس اللي والعياذ بالله الضلال الذين ظلوا ضلالا مبينا واللي قالوا كلام في حق الله عز وجل يعني من أعظم وأفحش وأقبح ما يكون ومع ذلك هم بيتسموا مؤمنين ولما والعياذ بالله تنزل في الغميق أكثر وأكتر وتتسود المسألة أكتر المجرمين اللي بيقولوا بوحدة الوجود وإن الوجود كله هو ربنا وإنه يعني أعظم المؤمنين زي أكثر الكافرين كلهم مؤمنين كلهم سواء نسأل الله السلامة والعافية ومنهم اللي بيقول إنه الإيمان هو قول باللسان قول باللسانك واعتقد اللي انت عايزه بقلبك وما تعملش أي حاجة المهم إن انت باللسان تقول الكلمة دي وخلاص طبعا ده كلام يعني والعياذ بالله ما الايه معنى أي كلمة ايمان ما هو إيمان, ايمان دي معناها كلمة, كلمة معنى ايمان, إيمان. يعني, إيمان تصديق يعني تصديق والتصديق لا يكون الا بالايه, بالإيه بالقلب. بالقلب والتصديق بالقلب لابد ان يظهر, أن يظهر أثره, اثره على, على, على الجوارح, الجوارح عملا وتطبيقا مش تصديقه بس لان في اوامر وفي نواهي فتبعا لهذا الإيمان أنت لابد أن تنفذ الأوامر وأن تنتهي عما نهى الله عز وجل عنه وقضية الإيمان قضية يعني كبيرة جدا جدا ومثار خلاف ضخم بين الفرق ويعني مجالها يعني واسع جدا وان شاء الله سأتينا لاحقا بإذن الله شهد في المسألة إنه أعظم العبادات القولية على الإطلاق قول لا إله إلا الله التي هي مفتاح الجنة والتي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها قال المؤلف. من العبادات القولية الدعاء ثم استشهد بقول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا هذه الآية ذكرنا في تفسيرها من قبل اللي كانوا بيحضروا, بيحضروا معنا دروس تفسير إنه ذكر أنه خوطب بها الجن أو خوطب بها الصحابة خوطب بها الجن من باب التعليم لهم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا لا تدعوا إلا الله عز وجل ولا تتوسلوا إلا إليه ولا تعبدوا غيره لا تعبدوا غيره ولا حتى محمدا عليه الصلاة والسلام لأنه بشر وعبد لله تبارك وتعالى فلا تدعوا مع الله أحدا وبعض المفسرين ذكر أنه لما كان الجن يصلون في المسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام الصحاب بدأوا ينشغلوا بتواجدهم نبهوا إلى هذا الأمر أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا لا تنشغلوا بالكلام مع أحد ولا بهؤلاء الجن ولا بغير ذلك سدا لذريعة الوقوع في, في الشرك لأنه لأن الإنسان ممكن يتعامل مع إنسان معاملة طبيعية جدا وبعدين لما يبدأ يتكلم معاه ويبدأ يشوف شيء من كراماته إذا كان عنده كرامات وكرامات الأولياء حق ونحن نؤمن بكرامات الأولياء بس لما يكونوا أولياء آه ولما تكون الكرامات ديئة موافقة للشريعة لا تخالف الشريعة لكن يقول لك كرامات أنه كان والعياذ بالله بإذن من شوية وبعد كده لأنها مشي على المية دي كرامات ويرد التاني يقول له إن الكريمة إذا وهب ما سلب لا دي إلة أدب لكن نحن نؤمن بكرامات الأولياء الذين هم أولياء لله بحق الذين آمنوا وكانوا يتقون فإنسان لما يشوف حد بهذا الشكل يبدأ إن هو يعتمد عليه يبدأ إن هو يظن به إنه ب يعني قادر على فعل كذا أو منع كذا أو نفع كذا أو ضر إنسان فسدت هذه الذريعة من البداية فلا تدعو مع الله إيه أحدا ولا حتى من ولا حتى رسول الله وشوف كلمة وأن المساجد لله ديت لما تيجي يعني تطبق معنى هذه الآية وانت في المسجد النبوي وتشوف بقى الرافضة قاتلهم الله هم رايحين ويعني يعني سبحان الله يعدي يسلم على النبي على السلام ويشرك شوية شرك شوي شوي كده ويقول له أعطيني المدد وأعطيني كذا وجئتك وألوذ بك وألجأ, وألجأ إليك وأنت الذي كذا ويجي جنب بشرة يجي تف على قبر أيبكرا وعمر مجرم هكذا هم قاتلهم الله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد حتى وأنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إياك أن تفعل كما يفعل الضالون أو الجاهلون على الأقل فتقول المدد يا رسول الله أعطني يا رسول الله جئتك أريد منك كذا وألجئ إليك من كذا واشكلك همومي وكلام اللي بعض الناس للأسف بيرددوه على الناس يجب أن ينتبه إلى هذا جيدا لأن الدعاء عبادة أو ليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء إيه هو العبادة ده, ده صحيح الدعاء هو العبادة شوف كأنه كأن العبادة كلها دعاء وإنت لو تأملت بقى في عند وضوءك وبعد بعد وضوءك وفي صلاتك وفي حجك وعند إفطارك من صيامك وفي سجودك وفي ركوعك وفي خروجك من منزلك ودخولك للمنزل والمسجد وكذا وكذا هتلاقي كل ده قائم على إيه على الدعاء عشان كده الدعاء عبادة فحذار أن تصرفها لغير الله عز وجل ولهذا عاب الله عز وجل على هؤلاء المشركين الذين يدعون من دون الله يدعون البشر هدا كأنه واحد بيدعي بالظبط ويقول يا سيدي فلان اديني كذا قال عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له لحد إمتى إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ما مش سمعين حاجة وهم عن دعائهم غافلون تقول لي إزاي بقى ما بيسمعوشهم وليحنا ليه بنعد بنلقي السلام عليهم وإزاي النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الواحد لما بيصلي عليا ترد إلي روحي فأرد عليه السلام طيب ده كلام محدود جدا جدا لكن هل معناه إن انت تدعو رسول الله من دون الله هل معناه أن أنت تستنجد به من دون الله عز وجل؟ هل معناه هو أن تستغيث به من دون الله عز وجل؟ إبقى هذا مناف تماما للعبادة ومناف للتوحيد ونحن نذكر كثيرا أن الله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا يعني ما أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون إذن فحذاري أن تصرف شيئا من الدعاء إلى غير الله عز وجل كلمة مدد يا سيدي فلان بعض الناس, بعض الناس يعني تحس ان هم والعاذ بالله كلمة ربنا, ربنا, ربنا غيبة ربنا عنهم ربنا خلص. خلص لما يجي يقوم من مكانه و... و... يا ست مين بقى ست مش عارفين الست مرأته ست مراته ست مثلا ولا انا ست بزبط يجي يقعد, يقعد, يقعد سيدة مين السيدة سيدة. طب واين انت من ربك, من ربك؟ كلمة يا سيدة, يا سيدة ويا ست يا سيدة ويا, ويا, ويا بدا ويا, ويا حسين و... والكلام دوت وات أنت ممكن تقول ده ما يقصدش ده ما يقصدش ده, ده بيتكلم لا وما لما هذا النداء هذا النداء إما أن يكون دعاء وإما استغاثة وإما طلب العون والنصرة وإما كذا وإما كذا وكلها بمعنى واحد فنعوذ بالله من الشرك به وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. إبتداء ال ال الأمر الأول الذي ذكره في باب العبادات الإِلَّا القولي الثاني قال الاستعاذة الاستعاذة معنها اللجوء وطلب الحماية. تستعيذ من كذا يعني تطلب الحماية والعصمة من كذا لما تقول معاذ الله يعني لا ملجأ لي إلا إلى الله تبارك وتعالى لما تقول أعوذ بالله يعني ألجوا إليه وأحتمي به مما أخاف هذه الاستعاذة عبادة لا تصرف لغير الله تبارك وتعالى إلا إذا كان المقصود بها بعيد عن التعبد تماما إذا كان المقصود بها بعيدا تماما عن جانب التعبد يعني أنت بتستعيذ بإنسان يملك أن يجيرك من المشكلة التي فيها قادر, قادر على ذلك, على ذلك حي, حي حاضر يسمعك, يسمعك يستجيب, يستجيب لك, لك في هذه الحالة حالة حالة حالة ممكن, ممكن إن أنت تقول أنا, أنا, أنا أستعيز بالله أنا ثم بفلان مثلا, مثلاً أو أستجير, أستجير بفلان, بفلان, بفلان يبقى الاستعازة هنا ليست عبادة, عبادة, عبادة, عبادة وإنما هو طلب الشيء اللي هو قادر عليه يعمله زي ما تقول الحقني فلان وفلندا موجود وحاضر وسامع وشايف وقادر على إنه هو يدفع عنك هذا الشر خدت بالك في هذه الحالة تجوز الاستعاذة وتجوز الاستغاثة واحنا نقف هنا مع كلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد وبيتكلم عن الاستعاذة وبيفصلها فبيقول الاستعاذة طلب الإعازة والإعازة الحماية من مكروه الإعازة هي الإيه؟ الحماية من مكروه يبقى أنت لما تستعيذ يبقى بتطلب الحماية من هذا المكروه والمستعيذ محتم بمن استعاذ به ومعتصم به والاستعاذة أنواع الأول الاستعاذة بالله تعالى وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل صغير أو كبير بشر أو غير بشر ده معنى الاستعاذة بالله تبارك وتعالى إنك بتطلب الحماية من الله عز وجل وهذا الطلب زي ما قلنا مش مجرد قول هتلاقي قضية إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل هتصحبك في كل كلمة أو تقولها لأنك لما بتستعيذ بلسانك إنما استعذت بالله عز وجل لاعتقاد جازم في قلبك أن الله عز وجل هو وحده القادر على أن يكفيك ويحميك وينصرك ويدافع عنك ويعصمك من كل مكروه سواء كان هذا المكروه من بشر أو من غير بشر من جن أو من إنس من صغير أو كبير من حاضر أنت بتتكلم فيه دلوقتي أو مستقبل لسه ييجي بدليل اللي أنت يعني لما بتستعيذ بتستعيذ من أشياء مرت بيك وتستعيذ من أشياء موجودة معاك دلوقتي وتستعيذ من أشياء لسه ما حصلتش تستعيذ بالله وتحتمي به من أن تحدث مش كده؟ فهذا كله إنما يكون في حق الله تبارك وتعالى الاستعاذة وإن كانت عبادة قولية لكن الأصل فيها اعتقاد الإ اعتقاد القلب وإلا لو إنه واحد بيقول كلام وهو مش معتقد يبقى لا قيمة له ولا جدوى على الإطلاق لا جدوى يعني لما يجي واحد يقول أعوذ بالله من كذا هو من جواه معتقد إنه ربنا ليس قادرا على حمايته يبقى ما فيش حاجة يبقى العبادات القولية لما نقول كلمة قولية لازم تربط دايما إنه كلمة قولية مش معناها إنه قول بلسان وفقط لا لأنك لا تقول بلسانك إلا ما تعتقده بقلبك وهذا هو الصدق الصدق دبأ الصدق في عبودية الله عز وجل أن يكون قولك بلسانك موافقا لما في قلبك موافقا, موافقاً للحقيقة التي تعتقدها, تعتقدها. عشان كده اللي يفرق لك ما بين ده. ده طب ما هم المنافقين قالوا, قالوا, قالوا نشهد إنك لرسول الله. الله مش كده وقالوا نشهد أن لا إله إلا الله وكانوا بيصلوا وكانوا بيدعوا أحيانا أو بيأمنوا على الدعاء مع النبي عليه الصلاة والسلام وكلمة آمين معناها استجب ببقى هو بيدعو ومع ذلك هو منافق ومع ذلك ربنا عز وجل يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله كلام حق والله يعلم إنك لرسوله يبقى التصديق على الكلام اللي هم قالوه والله يشهد إن المنافقين إيه ليه آه لأن الكلام باللسان مخالف لما لما في القلب احنا بنأكد على المعنى ده عشان لما يجي تفصيل هنا تفصيل كلمة عبادات عبادات قلبية وعبادات قولية وعبادات بدنية وعبادات مالية كل ده مش هينفع إلا باعتقاد القلب وإخلاص النية وسلامة القصد أنك لا تبتغي به إلا وجه الله تبارك وتعالى طبعا لا شك لا شك هم دون المجرمين الذين يتظهرون بأنهم يحبون الشريعة أكثر منا ويحبون الإسلام أكثر منا وهم يريدون استقرار البلد أكثر منا وتشوف أفعلهم وتشوف ما في قلوبهم تجدها عكس ذلك تماما ولما ربنا بقى بيحب إن هو يفضحهم تظهر بقى الحقائق وتشوف اللي بيحارب الشريعة بشكل علني وتشوف كده اللي بيقول لا إحنا القضية عندنا له قضية قرارات ولا إعلانات ولا كذا إحنا مش عايزين إسلام ده بقى لما ربنا عز وجل بيشاء أنه هو إيه يفضحهم ويظهر عوارهم للناس نسأل الله أن يفضحهم أكثر وأكثر يبقى إخواني الاستعاذة بالله عز وجل هي طلب الحماية منه تبارك وتعالى المصحوب باعتقاد القلب أنه لا يقدر على الكفاية والحماية إلا الله تبارك وتعالى ودليلها قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر السورة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس إلى آخر السورة ده النوع الأول من الاستعاذة النوع الثاني من الاستعاذة الاستعاذة بصفة من صفات كلامه وعظمته الاستعاذة بصفة من, صفات من صفاته سبحانه وتعالى ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك ولازم تنتبه هنا لنقطة مهمة جداً, جدا جدا أن العبادات مبناها على التوقيف يعني إحنا لما بنيجي نقول يجوز أنك تعمل كذا ما بنقولوش تخيلا ولا وجهة نظر ولا اجتهاد المسألة العقيدة مسألة واضحة المعالم منتهية عشان يجي واحد يجتهد فيها يبقى ممكن يضيع الدنيا خالص زي المجتهدين دول اللي مش فرق معاهم حاجة عبادة القبور عندهم ما مفاش أي إشكال خالص يقول لك هذه ليست عبادة بناء القبور في المساجد مفاش أي مشكلة وأحاديث النهي عندهم ما لهاش ما لهاش وجود ليه؟ بيجتهد بمزاجه ماشي بمزاجه مبتدع نعوذ بالله من البدع فالعبادات مبناها على التوقيف كما فعل رسول الله نفعل الذي لم يفعله لا تفعله لأنه هو قدوتك وأسوتك صلى الله عليه وسلم فلما نجي نقول أن الاستعاذة بصفة من صفات الله ده, ده عليه ده دليل, دليل والأدلة هن هن هنذكرها دليل كتير دليل هنا في في, في هذا, في هذا الباب, الباب لكن لما أقول إن واحد, واحد يدعو صفة من صفات الله ده محرم ويقع في الشرك شو الفرق؟ فرق بسيط جدا بس لازم يزم تلاحظه جدا إنه يجوز لك إنك تقول أعوذ بعزة الله وقدرته لأن الرسول قال هذا وفعل هذا صلى الله عليه وسلم لكن لا جزلك إنك تقول يا رحمة الله ارحميني خد بالك من الكلام يا عفو الله اغفر لي يبقى أنت بتطلب هنا من مين من العفو في ذاته كصفة ومن الرحمة في ذاتها كصفة تقع في الشرك بالله عز وجل. شوف الكلام؟ يا ال ال العقيدة دي أخوينا محتاجة محتاجة دقة. كان بعض الناس بيترىيو على دروس العقيدة ويقول لك الناس اللي بيعودوا درسوا عقيدة ووعد شرك شرك شرك توحيد توحيد توحيد. توحيد. من الناس يا عم بتعبد ربنا ما تسيبهم على حاله. ويقوم هو هو اللي بيقول نفس هذا الكلام يقوم خبط خبط في العقيدة تخبطك كده لمؤخزة في نفوخك وانت قاعد تقول ما ماهو بقى ما هو ده صح ما هو ده بقى نتيجة نتيجة النهي عن دراسة العقيدة فالتركيز يا إخواني مهم جدا في هذا أو في هذه الأبواب طبعا طبعًا لأهميتها ولأنه أنا مش هقدر جاهد ولا هأقدر حارب ولا هأقدر قاوم عدو أصبر على الابتلاءات التي تصيبني ولا هأقدر يعني أرد الأمر إلى أهله لما يأتين النصر ولا أفرح الفرح اللي هو يؤدي بي إلى البطر والكبر والغرور لن أفعل هذا كله إلا بعقيدة يبقى نقول ثانيا الثاني نوع الثاني الاستعاذة بصفة من صفاته عز وجل ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وقوله عليه الصلاة والسلام أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي وقوله في دعاء الألم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر وقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك وقوله صلى الله عليه وسلم حين نزل قوله تعالى قل هو القادر على أي يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك إلى آخر الآية إبداء النوع إيه التاني يبقى النوع الأولاني هو إيه الاستعاذة بالله تبارك وتعالى النوع الثاني الاستعاذة بصفة من صفاته عز وجل النوع الثالث الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ فهذا إيه فهذا شرك الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء ركز في الكلام أول بالأحياء غير الحاضرين القادرين يبقى لما هتيجي تطلب من بشر أن يعيزك أو يجيرك لازم يكون إيه وإيه لابد بد أن يكون حيا حاضرا قادرا حييا حاضرا قادرا مش يبقى يعني والعياذ بالله مشلول مثلا ايدين ورجلين وانت واقف قدامه تقول له انجدني يا سيدي لاعتقاد قلبي في نفسك ان هو عنده حاجة ينجدك بها مع أنه لا يملك مع هو فاقد أعضاءه زي ما أنت شايف كحال الغريق الذي يستنجد بإنسان مشلول والعياذ بالله زي ما هنشوف في المثال الجاي بعد بعد شوية يبقى النوع الثالث الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ فهذا شرك ومنه قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ذكرنا في تفسير هذه الآية أنه كان العرب في الجهلية يدخلوا الوادي من الوديان وكانوا الجن بيخافوا من البشر زي ما البشر بيخافوا من الجن كانوا الجن نفسهم بيخافوا من إيه؟ من بني آدم وبيعظموهم جدا على فكرة وكان يقول لك إيه ده يا عم الأبن وآدم الأشكال الضخمة دي القوية إحنا الواحد فينا ما يسويش نفخة هواء فخلينا بعيد عنهم ومناش دعو بيهم والقصة دي أول ما يدخل المتخلف من الجاهلين دول يجي قال أعوذ بسيد هذا الوادي من كل شر ومن كل سوء ومن كل كذا أعوذ بسيد هذا الوادي وأعيد أولادي وأعوَّ وزوجتي وأهلي وخلاص يبقى أنت كده إيه خايف خايف طب تعالى بقى أنا مش هنجيك من اللي انت بتجي تست... تستجير منه لأننا مملكش أننا نجيك لكننا مملك أننا توّه عقلك وبهدلك زيادة وخليك ت يعني إيد مغ كليف وتبقى الحاجة قدامك ما تلاهيش وأخذ الناقب تعتك وأضلها بعيدا عنك وتعتذار عليها ما تلاهيش وما عرفش أعمل إيه أولادك جسرعهم بالليل خليهم يقوموا فزادهم إيه راهقه هو دبل كان رجال من الإنس يعوزون برجال من الجن لا يستعيذون بالله وإنما يعوذون برجال من الجن فيعوذون بغير القادر ولو استعاذوا بالقادر أو بالقدير عز وجل لأعاذهم إبدا النوع الكام الثالث من أنواع الايه الاستعاذة النوع الرابع الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها فهذا جائز كلمة أو الأماكن هنا ممكن أحد يقول لي طب إزاي أو الأماكن وأنت لسه بتقول أنه حتى من البشر لازم أستعيذ بواحد يكون حي ويكون إيه ويكون إيه كمان حاضر يبقى التلاتة تقول لي أنت بالمكان ده المكان ده جماد آه ما هو الاستعاذة هنا معناه أنه يدخل يستخبى في هذا المكان مش معناه أنه يقول له مثلا يا مسجد الحلقة نجيني هو هناك في آخر البلد يوم المسجد فتح له بابه كده وضموا ليه فيش الكلام ده طبعا لكن هيكون كلمة الاستعاذة هنا معناها اللجوء إلى هذا المكان اللواز بهذا المكان أو اللياذ بهذا المكان إن هو يدخل يستخب فيه أو يحتمي به هو ده أصلا ما احنا قلنا أن الاستعاذة هو الايه؟ طلب الحماية فأنت بتدخل مكان تحتمي به إبقى أنت مستعيذ بهذا المكان واضح؟ وهذا ليس فيه تعبد يبقى النوع الرابع من الاستعاذة الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها فهذا جائز يبقى التلات أنواع جائزة ونوع, إيه ونوع محرم هو الشرك المنهي عنه اللي هو الاستعاذة بالميت أو بالحي غير القادر أو الحاضر يبقى هو قاعد هنا في في مصر ويقول يا سيدي علوان وسيده علوان ده هناك هناك مثلا هو حي آه موجود بس ده في مكة وبيقول له الحقني يا سيدي علوان مثلا طب ده هو في مكة مش هنا يقول لك لا هو الكلام بيوصل له ده شرك بقى ده شرك والعاذ بالله يبقى النوع الرابع دوت اللي هو الاستعاذة بالإنسان الحي القادر أو بالمكان أو بغيره ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الفتن من تشرف لها تستشرفه العياذ بالله تركب الفتن أوعى تتشرف للفتن وتحب أنك تظهر فيها ويكون لك فيها كلمة ويكون لك فيها مجال لأنه ممكن بأسهل حاجة تضيع في قلب الفتنة ديت تقول كلمة تكون مسار بلاء على الأمة كلها وتكون انت سببها والعياذ بالله من تشرف لها تستشرفه خد بالك بقى الشاهد هو جاي ومن, ماج... ومن وجد ملجا او معاذا فليعذ به والحديث متفق عليه ومن وجد ايه ملجا او معاذا فليستعذ به بقى أذكر هنا كلمة معاذ معاذ يعني اللي يلاقي حاجه يستعيذ بيها وتكون معاذا له يروح لها. يعني إيه أليس هذا من... مناقضا لإن لل... لل... الاستعاذة وشرك وكذا و... لا. آه أهو بقى جيه في البهان هو قد بيّن صلى الله عليه وسلم هذا الملجأ والمعاذ بقوله فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كان له غنم فليلحق بغنمه يبقى هم دول الايه المعاذ مش الغنم في ذاتها المعاذ لا المكان اللي فيه الابل واللي فيه الغنم يعني ايه يعني خليك في حالك بس هو ده خليك في حالك ابعد عن الفتن خالص كده وروح شوف أنت شغلك في إيه وخليك بقى في قلب الغنم بتاعتك واللي في قلب الإبل بتاعتك واللي في قلب الوظيفة بتاعتك اللي أنت بتشتغلها هذا معاذ لك واضح؟ يبقى المعاذ هنا ليس تعبديا بل قد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتدت الفتن و ما تخليكش موجود في قلب الفتنة شوف انت بتعمل ايه واعمله وواصل فيه ودي يعني بصراحة نصيحة انصح بها نفسي واخوانه لما الدنيا تشتد وتبقى متبهدلة زي ما همتبهدلة دلوقتي كده وتكثر الفتن ويكثر القيل والقال وتسفك دماء الناس انشغل بعملك مش علشان تبقى من حزب الكنبة اللي هم بيقولوا عليه لا لكن اعمل لنفسك حساب امتى تقول وامتى تسكت امتى تتكلم وامتى ما تنطقش امتى تنزل وتقف مع الناس وامتى ما تنزلش امتى يكون لك صوت عالي وامتى ما تتكلمش خالص لأن الفتن عصيبة جدري وديكم شايفين أسرع شيء أن تسفك دماء الناس هدرًا بلا قيمة بلا قيمة نازلين وده نازل عشان يقف وده نازل عشان يقف وده بيدفع عن قضية وده بيدفع عن قضية وتروح الدماء في في المنتصف ودول دماء مسلمين ودول دماء مسلمين الفتن خطيرة جدا جدا عشان كده كان من الصحابة رضي الله عنهم زي سعد بن أبي وقاص وغيره من اعتزل الفتنة اعتزالا تاما مع أن ابنه قاله وقال له أنت قاعد هنا تعمل إيه مشغول بالإبل بتاعتك ومشغول بكذا فإحذروا الفتن احذروا الفتن وليس معنى هذا أن تمتنع عن قول حق تعتقده أو أن تمتنع عن بيان باطل إن تعرف أنه باطل لكن زي ما أقول كده خلي خطوتك موزونة ومحسوبة دايماً بدقة لأن أعداء الإسلام وأعداء الشريعة بيتصيدوا أقل كل بتتقال بيتصيدوها عشان يحاربوا بها الإسلام وهم عندهم الإعلام وعندهم الإمكانيات وعندهم الصحافة الكاذبة والقنوات المجرمة وعندهم الإبراشيات والعكاشيات ربنا يعني يعني يرينا فيهم آياته جميعا عندهم كل ده وانت ما عندكش حاجة عندك قناتين إسلاميتين بيهشوا وينشوا كلهم أو أغلابهم معرض أنه يتقفل في أي وقت بسبب ما فيش مرتبات للعمال وما فيش معرفش إيه وما فيش إعلانات طبعا ما فيش هشك بشك في القنوات ففيش اقبال على القنوات وبالتالي ما انتش عارف تسد على دول ودول عندهم بقى عد, عد قنوات البلاء كلها بقى هتلاقي سي بي سي والنهار الاسود بتاعهم ودريم والمحور وكتير كتير, كتير وكلهم اخبث من بعض وكلهم اشد حقدا من بعض هم يصدقوا هم يسمعوا كلمة يطيرون بها كل مطار وعلى مين؟ على المسلمين برضو شفتوا المشايخ أو شفتوا العلماء شفتوا بيقتلوا الناس إزاي؟ شفتوا بيضربوا الناس؟ طالعين هم اللي يسفكوا الدماء وتلاقي نفسك ما أنتش عارف تعمل حي فأسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن يبقى من وجد ملجأ أو معاذا فليستعذ به اللي عنده إبل يروح للإبل بتاعته اللي عنده غنم اللي عنده مدرسة اللي عنده وظيفة اللي عنده كتب بيقرأ فيها اللي عنده مذاكرة اللي عنده طلب علم انشغل بعملك طالما أنت عارف إن ملكش دور هتنتج فيه نتاج حقيقي فنشغل بما ينفعك يقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان له إبل فليلحق بإبله إلى آخر الحديث وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم أو فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة فعاذت بأم سلمة يعني إيه لجأت إليها واحتمت بها يقول الشيخ ولكن إن استعاذ من شر ظالم وجب إيواؤه وإعاذته بقدر الإمكان إن استعاذ من شر إيه ظالم وإنت قادر على إنك تحميه من الظالم ده أو تخبيه في مكان أو تحميه منه وجابا إيواؤه وإعاذته بقدر الإمكان وإن استعاذ ليتوصل إلى فعل محظور أو الهرب من واجب حرم إيواؤه يبقى شوف الاستعاذة هنا بقى هتفرق فيها ما بين أمرين مبين. انت جايب تحتمي بي عشان إيه؟ عشان حق ولا عشان باطل ان كنت مظلوما أنا أوويك, أوويك وأحميك وأنصرك من هذا الذي يظلمك ان كنت ظالما لا لأننا في هذه الحالة سأكون آويت محدثا وانتو عارفين بقى حديث من آوى محدثا يبقى ده يا أخواني باب الاستعاذة احنا فصلنا فيها عشان إن شاء الله لما ننتهي من هذا الكتاب وندرس كتب بعد كده بهذا المعنى في الأمور ديت من, من الأوليات اللي تبقى واضحة عندنا يبقى الاستعاذة قلنا كم نوع أربعة أنواع الأول إيه بسرعة كده الاستعاذ بالله الثاني بصفة من صفاته عز وجل الثالث أو الأحياء غير الحاضرين القادرين الرابع بالأحياء الحاضرين القادرين أو بالمكان اللي هو الاحتماء بهذا المكان أن دخول هذا المكان للاحتمائي به بعد كده الاستغاثة أيضا من العبادات القولية اللي هي استغيث بك فلان يا فلان أغثني أغثني وانتوا بقى بتسمعوها كتير أوي واللي يطالع بس كده مولد من الموالد إياها ساجد هذا كثيرا كثيرا, كثيرا أغثني أغثني أغثني يا سيدي فلان أغثيني يا سيدي أستغث بك ده ده كلام ده تعبد لابد فيه أيضا من التفصيل وهو تقريبا على نفس منوال الاستعاضة بيقول الشيخ بيقول الاستغاثة طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك وهو أقسام القسم الأول أول. أول. الاستغاثة بالله, بالله عز وجل وهذا من أفضل الأعمال وأكملها وهو دأب الرسل وأتباعهم وهو دأب الرسل وأتباعهم قال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكتي مردفين إنما كانت هذه الآية لأن النبي صلى الله عليه وسلم استغاث بربه في غزته بغزوة بدر لما دخل إلى عريشه ورفع يديه عليه الصلاة والسلام وجعل يناشد ربه ويقول اللهم انتهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا وما زال رافع يديه حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم وهذا يدلك على أن العبد لا ينصر إلا إذا استغاث واستعان بالله وحده سبحانه وتعالى يبدأ النوع الأولين الثاني الاستغاثة بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة فهذا شرك, شرك لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون يعني اللي بقاعد هنا ويستغيث بواحد في السعودية ولا في مصر ولا في هنا ولا هنا في أماكن بعيدة وهو واقف كده زي ما احنا واقفين ولا له زي ما احنا قاعدين وبنتكلم عادي جدا يقول يا فلان غتني يا فلان بدون تليفون وبدون حاجة ده هو مش سامعه ولا أي شيء من ده كله ده هو واقف كده بس بيقول الكلمتين دول يا فلان أغثني ده ما بيقولش الكلام ده إلا لأنه يعتقد أنه للإنسان اللي هناك ده هوت تصرف في الكون أو للجن تصرفا في الكون وكلمة التصرف في الكون دي من الذي يتصرف في الكون يبقى أنت لما تستغيث بواحد غير حاضر وغير قادر يبقى أنت جعلت شيئا مما هو حق الله عز وجل جعلته لغير الله تبارك وتعالى جعلته لغير الله تبارك وتعالى يبقى لا يفعل هذا إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا من الربوبية زي الأعدين لغاية دلوقتي بيعلم الناس الضلال المبين إن الولي اللي مدفون في قبره يحي ويميت ويجادلون في هذا يجادلون الناس لما حد يكلمه يقول له أنت أمني لأن تلسة لأن تتميز صغير عندي انت اللي تلزايك طلبة عندي صغيرين وهو يعلم الناس هذا الضلال أسأل الله الهدية قال الله عز وجل أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أئلهم مع الله ثم قال عز وجل قليلا ما تذكرون يبدأ النوع الثاني اللي هو شرك بالله عز وجل استغاثة بميت أو بحي غير حاضر أو قادر الثالث الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة فهذا جائز كالاستعانة بهم زي ما أنت بتقول يا فلان اديني كذا يا فلان ساعدني عشان أعمل الحاجة الفلانية كذلك برضو لما تقوله غثني يا فلان بسرعة الحقني يا فلان بسرعة اديني مية لو شرقان الحقني هو ده الاستغاث انقذني بسرعة من الحاجة اللي جاية دي وهو قادر على إنقاذك ده الاستغاثة الجائزة لأنه حي سامع عالم قادر فمش مشكلة خطوة قال تعالى في قصة موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه النوع الرابع الاستغاثة بحي غير قادر الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية يعني شغل عبث وتضيع وقت هو عارف أنه لا يملك شيئا ومع ذلك بيقول له الحقني. وهو مش معتقد فيه مش معتقد أن له قوة خفية ولا حاجة مثل أن يستغيث الغريق برجل مشلول فهذا لهو وسخرية بمن استغاث منه فيمنع منه لهذه العلة فيمنع منه لهذه ال لهذه العلة يعني إحنا كده عندنا ثلاث أنواع النوع الأولاني الاستغاثة بالله عز وجل وخد بالك ما قلناش هنا الاستغاثة بصفات الله صح ما وردش حاجة بالإيه؟ بهذا المعنى يبقى احنا نتوقف طيب يبقى النوع التاني الاستغاثة بالأموات وقلنا خلاص دي ممنوعة النوع الثالث الاستغاثة بالايه بالحي القادر الحاضر وده ما فيوش مشكلة جائز النوع الرابع بقى الاستغاثة بواحد هو عايش أيوة لكنه غير قادر وأنا مش بعتقد أنه هو له قوة خفية ممكن يعمل حاجة ولا الكلام ده لكن نوع من اللغو والعبث يبقى هذا لغو وهذه سخرية يمنع منه لأن فيه سخرية لا يسخر قوم من قوم لما يجي يكون هو واحد والعزب الله كده يعني فقد أعضاؤه فقد إيديه ورجليه وانت تقول له يلا تعالى أمسا قولي العربية عشان مش عارف عارفة سوء يبدأ أنت كأنك بتعمل إيه كده تسخر منه قلت بالحضرتك لما يكون والعياذ بالله واحد برضو بنفس هذا المعنى واحد غريق وقول له الحقني يا فلان يعني ده بيغرأ وبيستهبل في نفس الوقت لأنه عارف أنه هو فلان هذا لا يملك له شيء، فهذا لغو وسخرية بمن استغاث منه فيمنع منه أو فمن استغاث به فيمنع منه لهذه العلة ولعلة أخرى ابن عثيمين بقى رحمه الله ولعلة أخرى وهي أن الغريقة ربما اغتر بذلك غيره يعني واحد وقف وأفبره بعيد وشاف الغريق عمالي يستغيث بالمشلول وما استغثش بالصحيح فيقوم الصحيح نفسه يحصل عنده نوع من الايه من التواهم قال ده اكيد ما بيندهلوش اللي هو عارف انه ممكن ينفخ نفخه يطلعه بره يبقى يبقى سدا لذريعة ان حد غيرك يعتقد كده شفت العقيدة جميلة ازاي يعني احنا مش بنسد الزريعة ان انت بسد لتقع في الشرك لا انت كمان ما تعملش حركة وان كنت ساخرا او مستهزئا غيرك ممكن يتأثر بها ويقع في هذا الشرك وهي ان الغريقة ربما اغتر بذلك غيره فتوهم ان لهذا المشلول قوة خفية ينقذ بها من الشدة دي يا اخواني أو ده القسم الثاني من العبادات التي ذكرها المؤلف اللي هو العبادات الإيه؟ العبادات القولية يبقى احنا خدنا قسمين من العبادات عبادات قلبية وعبادات قولية العبادات البدنية مش هنطول فيها لكن انا بركز على جانب العقيدة ال ال يعني بنطول في الجوانب اللي فيها عقيدة أكثر من من غيرها العبادات البدنية كالصلاة والنحر الذبح هذا كله يجب أن يكون لله وحده قال تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا, لا أصلي لغيره تبارك وتعالى ولا أنحر لغيره والنحر نحر وإن كان عبادة بدنية لكن كثير من الناس يفعله اعتقادا ويقع من أجله في الشرك اللي بيذبح لغير الله، الذبح لغير الله شرك أكبر والعياذ بالله تعالى. قال تعالى، فصلّ لربك وانحر أي وانحر إيه لربك. يبقى اجعل صلاتك لربك واجعل النحر كذلك لربك عز وجل. خد بالك بقى الناس اللي بي يعني فيه أمر خطير جدا. الناس اللي بيذبحوا للحسين وبيذبحوا للسادة والسيدات والكلام دوت احذر أن تأكل من طعامهم احذر أن تأكل من طعامهم إذا علمت أن فلان هذا ذبح هذه الذبيحة تقربا إلى فلان فحذاري أن تأكل من هذا الطعام محرم عليه لأن الذبح لغير الله إيه شرك وأدي عندنا هنا برضو تفصيله من كلام الشيخ برضو ابن عثيمين رحمه الله بيقول الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص اللي هو طريقة الزبح نفسه وهو على وجوه الأول أن يقع عبادة يبقى ذبحه عمل بدني اللي يبين لأنه عبادة ومش عبادة القصد القلب يبقى الارتباط لا ينفصل أبدا بين الاعتقاد والقول والإيه والإيه والعمل يبقى الأول من هذا الذبح أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى وصرفه لغير الله شرك أكبر صرفه لغير الله شرك أكبر والدليل هو الآية قل إن صلاتي ونسكي النسك هنا بمعنى الذبح ومحياي ومماتي لله رب العالمين النوع الثاني أن يقع إكراما لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك فهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج أو لم ولو بشاء النوع الثالث من أنواع الذبح أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو للتجار به ونحو ذلك فهذا من قسم المباح فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى أولم يروا أنّا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وقد يكون مطلوبا اللي هو الذبح قد يكون مطلوبا أو منهيا عنه حسب ما يكون وسيلة له دا القسم الثالث من أقسام العبادات اللي هي العبادات الإيه البدنية طبعا بقى التفصيل بقى في أحكام الصلاة والصيام والحج وكذا هذا شأن آخر وطبعا من أعظم العبادات التي تجتمع فيها عبادات القلب والمال والبدن وكل هذا الحج وكذلك الإيه لا وكذلك الإيه الجهاد في سبيل الله عز وجل الذي هو ذروة سنام الإسلام رابعا العبادات البدني المالية العبادات المالية كالنفقات التعبدية من زكوات وصدقات ووصايا وأوقاف يعني وقف إن جعلت شيئا وقفا أرض عندك ولا شيء خلت إيه؟ وقفا لله عز وجل قال تعالى وأوقف وهبات وهبت أحدا من الناس شيئا أو عطية قال الله تبارك وتعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم ومن ذلك إطعام الطعام كقوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا هذه أربعة أقسام من أنواع العبادات عبادات قلبية وعبادات قولية وعبادات بدنية وعبادات مالية يجب أن يجتمع فيها كلها الاعتقاد وإخلاص النية والصدق بالقلب نقف عند هذا المقدار يعني أنا أريد أن أقرأ معكم من كتاب مختصر زاد المعاد لكن سبحان الله دائما يكون فيه شيء يعني يحول بيننا وبين ذلك فإن شاء الله في المرة القادمة نقرأ من مختصر زاد المعاد بإذن الله تبارك وتعالى يوم الثلاثاء إن شاء الله الدرس قائم أيضا على حاله درس التفسير بعد صلاة العشاء